بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلا الناس من, من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس